قصص القران اصدق القصص هذا لا شك فيه لان المخبر بها من الله جل جلاله ودليلها هذا قوله تعالى ومن اصدق من الله حديثا والاستفهام هنا بمعنى النفي والتحدي يعني لا احد اصدق من الله حديثا وان اردت وان ادعيت فات باحد اصدق من الله حديثا وذلك لتمام مطابقتها الواقع وهذا هو الصدق الصدق مطابقة الخبر للواقع كذلك أيضا قصص القرآن أحسن القصص لقول الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وذلك لاجتماله على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال, وجلال المعنى فهي أحسن القصص لفظا وأحسن القصص معنى ثالثا وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصص عبرة لأولئة الباب وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال وإشلاحها طيب غير قصص القرآن ما جاءت به السنة فهو مثل القران من حيث الصدق اذا صح عن النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك انه احسن قصص الخلق وأنفع قصص الخلق فما قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا من بني اسرائيل من اخبار بني اسرائيل فهو حق وصدق وفيه عبره وفيه منفعه وقد قص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أشياء كثيرة لكن نحن الآن نتكلم عن, إيش عن علوم القرآن نعم وهي ثلاثة أقسام قسم على الأنبياء نعم والرسل نعم وما جرى لهم دعنا انتها البحر نعم, نعم وهي ثلاثة أقسام قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى, وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين وقسم عن وقسم عن افراد وطوائف جرى لهم ما به عبرة فنقله الله تعالى عنهم كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف واصحاب, الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة قصة غزوة بدر واحد والاحزاب وبني قريضه وبني النظيف وزيد بن حارثه واميرها وغير ذلك نعم هذه اقسام ثلاثه في القرآن القران عن الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام وما جرى لهم مع المؤمنين بهم وفق وفي هذا يقول الله تعالى الم ياتك النبى الذين من قبلكم قومي, قومي نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ولهذا المصدر الوثير عن أخبار الأمم هو ما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وفي هذا عبرة في هذه القصص عبرة عظيمة عبرة للمؤمنين وعبرة للمكذبين ثانيا قصص عن أفراد وطوائف جغالهم جرى لهم ما فيه عبره فنقله الله تعالى عنهم كقصه مريم وقصتها قصتها مبسوطه في في سورة مريم وفيها فيها عبر كثيره منها من اهمها قوله و هزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا المراه نفسها و المراه النفسها في العاده ضعيفه يقال هز إليك بجذع النخلة لا برأسه والهز الجذع صعب الرأس يتحرك أكثر لكن الجذع صعب هز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا يسقط من فوق رطبا طري ثري جنيا يعني لا ينفعس إذا سقط على الأرض بل كالذي جناه الإنسان بقرف أليس هذا من آيات الله عبر عبر من آيات الله عز وجل يعتبر بها الإنسان على قدر الله تبارك وتعالى قصة لقمان أيضا مع ابنه وهو يعرض قصة عظيمة فيها فوائد من أهمها يا بني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وصف على ما اصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مفتل فخور واقصد في مشي، وقضض من صوتك إن أنكر أصوات إلى صوت الحمير كلها حكم كذلك في قصة الذي مر على قريه هو ويخاوت على عروشه هامده يابسه فقال أن أحمي هذه الله بعد موتها يعني كيف الله هذه القضية بعد أن ماتت فاراه الله ذلك أماته الله مئة عام مئة عام السنه السنة نعم ثم بعد قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم ويمئة السنة لأن الوقت يروح إذا, إذا لم تكن روح في الجسم حالة الحلولا تاما ذهب الوقت وانت لا تشعر ولهذا نجد النائم تمضي عليه الساعتان والثلاث وكانها دقيقة واحده والمغنى عليه أشد وكذلك الغائب بالبنج يمضي عليه الوقت ما عليك الميت كذلك من باب اولى قال في يوما أو بعض يوم لانه لأن الله أماته في اول النهار واحياهم في اخرها فقد اما يوم ان كان هذا هو اليوم الثاني من موته او بعض يوم قال الله له بل لبثت مائه عام سبحان الله مائه عام ولم يتغير رجل ما زاد شعره ولا حصل له نمو ولا تغير ولا انتفاخ ثم قال, له لا قال الله له فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن أي لم يتغير الطعام والشراب ما تغير لا باللون ولا بالذيع ولا بالغوسة ما تغير وهذا من آية الله عز وجل شراب يقومه الشمس والهواء والليل والنهار ولم يتغير ولم يسلط عليه سبع يشرب منه فعطي كماء سبحان الله والطعام كذلك لم يتغير وقد قيل إنه عنب وقيل غير ذلك لكن لا يهمنا حتى وإن كان عنبا أو خبزا أو غيرا كيف لم يتغير وانظر إلى الحمار، ولنجعله كآية للناس وانظر إلى العظام نظر إلى إعرام وإذا هي تلوح الحمار متغير والطعام والشراب لم يتغير هذا الله لأن, لأن المحطة الحجة في الحمار فلا فكون الطعام لم يتغير الشراب هذا فيه قدرة على إبقاء الأمور كما كانت وقضية الحمار فيه دليل على قدرة الله تعالى على إنشاء الأمور بعد رمحالها الله أكبر الحمار نظر الى عظام يلوح تلوح فقال الله له انظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم فنظر الى العظام يركب بعضها بعض, بعض وتشفق بالعصر تنشد بالعصر ثم تكسى اللحم ثم قام الحمار الله سبحان الله كيف ننشزها ثم نكسوها له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير هذه قصة يعني مما يحف القلب ويعرف به قدس الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا ذو قرنين ذو قرنين أعطاه الله تعالى ملكا عظيما بلغ مشارق الأرض ومغاربها وقصته مشهورة ومن أعظم ما فيها من العبر أنه أتى على قوم لا يكادون يفقهون, يفقهون قولا يعني لا يكادون يفقهون, يفقهون هم بأنفسهم ولا يفقهون أيضا إن كلمهم إنسان ما فقهون وهم أيضا إن كلموا لا يفقهون فقالوا له إن وما ومعجوج مرسلون في الأرض فهل نجعل لك خرجا يعني نعطيك على أن تجعل بيننا وبينهم سد مع أنه ملك عظيم ظن يأخذ رشوه هل نجعله في على أن تجعل بيننا وبينهم سد قال لهم ما مك... قال ما كني فيه ربي خير يعني خير مما تطمئني فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما والردم أبلغ من السد يعني لا سطعوا السد ربما يحاول زعزحته اتوني زبر الحديد فزبروا له الحديد واحمى عليه في النار حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا نحاس فافرغ عليه نحاس ذائبا فتلاصق الحديد بعضه ببعض بالنحاس من يستطيع ان نعم فما استطاعوا يظهروه لانه املس وما استطاعوا له نقدا قال هذا رحمه من ربي هذا من القصص القريبه كذلك ايضا قارون قارون رجل غني من قوم موسى ولكنه كفر به وفخر واستعل بما اعطاه الله من المال وبغى على قومه وآتاه من الله من الكنوز ما مفاتحه تنوء بالعسفه اي ما يستطيعون حملها المفاتح كيفت الخزائن وما فيها فقال الله عز وجل حين طغى هذا الرجل خسفنا به وبداره الأرض كل نهار فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين كذلك أيضا أصحاب الكهف أصحاب الكهف قصتهم عجيبة سبعه ومعهم كلب خرجوا من قومهم لأنهم كانوا يشركون بالله وهؤلاء مخلصون لله موحدون له خرجوا مهاجرين إلى الله وما أحد قصد الله فخاء، أبدا آوهم الله عز وجل هيع لهم كهفا غارا واسعا وجهوا إلى الشمال الشرق ماتت الشمس إذا غربت ولا إذا أشرقت ترش الشمس إذا طلعت زاور كافٍ ذات الأميل وإذا غربت تقرضه ذات الشمال شيء يصير عنده بقوا في الغار نائمين ما هم يتي نوم والنائم إذا طلعوا نومه مدمل وجاع وعطش لكن هؤلاء ما فعلوا إلا أن الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تفسد أجسامهم الكلب باسط ذراعيه بالوصيل ما شيئا شيء و وربط الله به ما تعداه يبقوا ثلاثمائة سنة وتسع سنوات حتى خل أخلف الله سبحانه وتعالى عن الملك الأول المشرك بملك صالح بقوا في هذا التهب هذه مدة يقلبهم الله عز وجل ذات الأمين وذات الشمال ولم يقل يتقلبون لماذا؟ لأن فعل النائم لا ينسب إليه فقد رفع عنه قلم يقلبهم ذات الأمين وذات الشمال بأتهم الله كناسوا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعضهم. وهم بقوا ثلاث ناس سنين وتسهزنا وقت لأنهم ناموا أول نهار واستيقظوا آخر النهار فظنوا أنهم في يوم واحد أو يومين لبثنا يوما أو بعضهم. وطلبوا أن يبعث واحد منهم في ورقهم بالدراهم إلى المدينة يشتري طعام ولما ذهب إلى المدينة ورأوا السك والسك قديم لها ثلاثمائة سنة ولعلها والله أعلم عليها صورة الملك القديم فتعجبوا منه هذه القصة فيها عبر عظيم وإن شاء الله تعالى ان نعطي كل واحد منكم قصه من هذه القصص يتاملها ويقدم ما فيها من الفوائد والعبر.